فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوَاكٌ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُولَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه فيوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وَإِمَّا سَهُو الشَّرُّ فَيَأُسُنُ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّهُ لَيَقُولَنَا هَذَا لِي وَمَا أَظْنَ سَعَةً قَائِمَةً وَلَئِرُوجَتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَا نُنَبِّئُ أَنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا بِمَا عَمِلُوا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 سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِلْقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حِيطٌ صدق الله العظيم